فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له تسعه وتسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب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 ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهبني لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب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 إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر فإن للمتقين لحسن مآبئ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 نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا امزاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهلنا قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار